لو هذا العشق لو بعد العتاوه ادني يا بغى ارحب احسيال ماتسوه ادني يا بغى ارحب احسيال مات ون ون ادني يا بغى حكيل طير اد بدنيتك محبو زي للشما عالي اك من العاصيدنه وميناش ما طير يديحه يغير يسمون الغيور صاحي بالنخوه يسعى لا غيرو صاحي بينا يخلصا كيلو من عايش ورد دنيا يخلصا كيلو لي خياتي من عايش ورد دنيا, دنيا. حي وياك حب يحس دنيا خير من جات حب يحس دنيا خير من جات <تصفيق> ليال نها ار عنك تفع البلوه ليال نها يدفع الب للشاعر سي سعيد يخلصك لو خياته من عيصر دنيا انا بائج يخلصك من عيصر دنيا تحيسبك وقت مثل نفس وياه حظي حسين دنيا خيره من اي حب حسين من يا وايره من دا ايلي علينا عنك يدفع البلوه ايلي علينا عنك يدفع البلوه على عتاب قول يمه اسكتي تعبى بوليمة أسجد وركع أصيح في صوت عالي وهمي للمدمع دنيا بغير حب حسين ما تنفع دنيا بغير حب حسين ما بعد بعد لا تبقى دنيا بيها الشر تيشوف يفر ريق الأخوة وبيها الشر تيشوف يفر ريق الأخوة على اعتاب بول يمة اسجيد واركع على اعتاب بول يمة اسجيد واركع وسيحيب وهملل المدمع ايه الدنيا من غير حب احكي ما اتعب بعد ايه حب احكي ما اتعب اي ريح شالت اي طيق الاخوه اجي جامك عل ما في شي لحسيه ينطبعها يتيم الصوت لو وعنها تحت قبي تشوف وفكلي جاي تحت قبي تشوف وفكلي جاي ومن عنده كل بار يخبى اللي دعوه ومن عنده كل بار يخبى اللي دعوه حبيبك فيكريك تريدك عايز عايز حبيبك فيكريك تريدك عايز عايز وعندك توجد حري يا تعب ايش شعرك بالبكيه والا قوم والتطبي ايش شعرك بالبكيه والا قوم والتطبي بعد ايش شعرك بالبكيه والا قوم والتطبي مصطفا يفدوه وصيح العمر لبن المصطفا يفدوه حبيبك فك ريتا يريدك عزيز حبيبك فك ريتا يريدك عزيز او عندك ويجد حري جاي تعبي اشعرك بالبيتي ويلا قوموا التعب اشعرك بال جاي ويلا قوموا التعب او صيحي العمر لابني المصطفى فدوه